يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة فخلق منها زوجها وخذ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون والأرحام آمنوا اتقوا وقوموا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عليكم الله قولا سديدا يصلح به سديدا إن أعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها بارك الله فيكم وزادكم الله علما وحلما هل الصوت ف ي مازال هناك تشويش ان شاء الله أ م الصوت جيد طيب الحمد لله. اليوم الحمد ان شاء الله تعالى مع المحاضرة الثالثة لله مع في شرح متن شروط ا ل ص ل ا ة لشيخ ل ا ل إ س ل ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وتكلمت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن الشرط ا ل أ و ل من الشروط ا ل ل ا ز م ة ل ل ص ل ا ة وكان هو الإسلام و أ ف ر د ت له الكلام في ا ل م ح ا ض ر ة كلها لما يشتمل عليه من أ ه م ي ة ك ب ي ر ة وترسيخ ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة في العقول هذا من ا ل أ م و ر التي يجب على كل إ ن س ا ن مسلم و م س ل م ة أ ن يتعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وهي تفرق بين الذي يصلي والذي لا يصلي فجعل ا ل إ س ل ا م شرطا ل ل ص ل ا ة وبدون ا ل إ س ل ا م ليس هناك ص ل ا ة من الذي ليس بمسلم ف ا ل إ م ا م رحمه الله قال شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل الصلاة الإسلام شروط تسعة فثنى بالعقل بعد ذكر ا ل إ س ل ا م وهو ا ل أ م ر ا ل أ و ل في ا ل إ س ل ا م الذي هو مراده أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ويشتمل ويندرج تحته ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن كما نعرف جميعا أ ن ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ ف ر د ه اجتمل على الإيمان والإسلام والإحسان على أ م ا إ ذ ا قرن ا ب ا ل إ ي م ا ن فيراد ب الاعمال إ س ل م ا ل أ ا ل ظ ا ه ر ة ويراد ب الاعمال إ ي م ن ا ل أ ا ل ب ا ط ن ة لذلك ذكر هنا ا ل إ س ل ا م مفردا وذكر بقوله ضده الكفر ف الكفر ر الشرط كما والكافر الإسلام قال الأول وضده عمله مردود ولو عمل عمل اي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك حبطت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء م ن ث و ر ثم قال الشرط الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل حديث رفع القلم عن ث ل ا ث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ وهذا الحديث سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله الشاهد هنا بذكره الحديث الكلام ان شاء سيأتي في رحمه الله الشرط ل ل ه ا الثاني العقل وذكر هنا أ ن العقل ضده الجنون أ ي هنا المراد ليس بالعضو المعروف بالعقل ولكن هو أ ن يكون الشخص عاقلا وليس مجنونا لذلك ذكر هنا الإمام رحمه الله ان ل الله إ م م رحمه ا أ ضده الجنون فلا بد للمصلي أ ن يكون في صلاته حاضرا يجب أ ن يعقل ما يقول ليس سكرانا وليس بمجنون وادخل هنا السكران ل أ ن ه أ ف ق د نفسه العقل فجعل أ و أ ل ح ق ب ا لان م ج ي ن لأن المجنون فاقد للعقل ويقاس عليه كل من يفعل شيء فيذهب به عقله سواء كان ف ت ر ة ق ل ي ل ة س و او ء كان عارضا أ دائما أ و مستمرا ل أهل العلم أن المجنون المرض و ا إذا كان عارضة هذا أن يأتيه يعني في فترة عارضة يعني يأتيه هذا المرض ثم يذهب ففي هذه ا ل ف ت ر ة ليس عليه شيء مرفوع معاهم القلم أ م ا إ ذ ا أ ف ا ق فعليه أ ن ي أ ت ي بما فاته من فرائض أ م ا الذي في وقت طويل أو الذي عارضه المرض ولكن وقت طويل الذي عارضه المرض فهذا قال أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن ه يسقط عليه ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح سنن أ ب ي داود فهذا ا ل ل فيكم ف ه حديث صحيح ولله والمن الحمد يبين أ ن الذي ينام يرفع عنه القلم أ ي لا يكتب عليه شيء ل أ ن ه فاقد لعنصر فيه العقل يعمل أ و فيه الجسد يعمل أ و فيه ا ل إ د ر ا ك يعمل فهو لا يحاسب على هذه ا ل ف ت ر ة وهي النوم لذلك يرفع عنه القلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أحدكم نام نسيها عن متى أو وقت ما يذكرها فالنائم إ ذ ا استيقظ وذكر ا ل ص ل ا ة يصلي ل أ ن ه كان نائم فليس عليه شيء فيرفع يفيق فهنا يستيقظ الذي يعرض العارض المستمر العارض عن القلم ثلاثة النائم والمجنون هنا الكلام الجنون والجنون المقصود الجنون للناس حول منه حتى حتى يعرض للناس في ف ت ر ة ق ل ي ل ة مثلا وقت معين س و ا ء س ا ع ة أ و أ ي ا م ثم يفيق م ر ة أ خ ر ى فهنا يرفع عنه القلم في هذه الفتره ة فأول ما يفيق فيؤمر بما فاته والصغير والصغير وهذا يبلغ يبلغ ما بما كان يدركه ي ب حتى يبلغ والصغير حتى إن ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الصغير ليس عليه شيء حتى يبلغ السن التي فيها يميز أ و التمييز الذي يدرك ه ا ل أ ش ي ا ء أ م ا قبل ذلك فليس عليه شيء هذا بالنسبة إلى العقل إلى أي ا ل إ د ر ا ك الواضح وعدم السكر أ و عدم الجنون ثم قال الشرط الثالث التمييز ش ر ط الثالث ا ل وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر ب ا ل ص ل ا ة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم واضربوهم لعشر بالصلاة لسبع عليها وفرقوا ج بينهم في المضاجع وهذا الحديث أ ي ض ا رواه أ ب و داود والامام احمد وصححه أ ي ض ا ا ل ع ل ا م ة الالباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح سنن أبي داود وهذا فيه أ ن سن التمييز وهو في ا ل راجح سبع سنين ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أ ب ن ا ئ ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع فهذا السن, السن يؤمر فيه الصبي ب ا ل ص ل ا ة أ و الطفل أ و الصغير ب ا ل ص ل ا ة عندما يصل إلى سبع سنين يؤمر بالصلاة يصل إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم ب ا ل ص ل ا ة لسبع ولكن هنا ا ل ص ل ا ة ليست م ف ر و ض ة و إ ن م ا في مجال التعليم أو من باب ا ل ل ت ع يتعلم م ي في هذه ا ل م ر ح ل ة ولا يضرب ل أ ن ا ل إ ي ج ا ب في ا ل م ر ح ل ة التي تليها في سن ا لانهم ع ش ر يضربوا عليها واضربوهم قال عليها ع لذلك ل وجبت ع ل ي هذه لأنهم الفريضة تعدوا السن ا ل م م ي ز ة أو سن التمييز ف أ ص ب ح ذلك واجبا عليهم وجعلت هذه ا ل ف ت ر ة من سن س ب ع ة إ ل ى سن ع ش ر ة ليتعودوا على الصلاه ة الاتيان بها على ا ل و ا ج ه المشروع حتى يصل الى ا ل ع ا ش ر العاشرة فهذا يبين هذا الشرط لا يقبل او لا تقبل ا ل ص ل ا ة الا من صبي مميز يميز الاشياء وصل الى سن السابعة فما فوق اما ما الى السابع وصل قبل ذلك فوق سن فليس عليه شيء فليس ل ي ع هناك شيء ه أ ي ض ا قال الشيخ رحمه الله الوضوء ش ر الرابع رفع ط الحدث ه و و ا ل المعروف والوضوء هنا بضم الواو أ ي فعل الوضوء أ م ا بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضا به وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث إ ذ ا الشرط الرابع رفع الحدث وهو كل ما كان خارجا من السبيلين سواء بول أو غائط وكذا أي ناقص للوضوء أو أي ناقض للوضوء كان غائط ناقص والحدث يوجب الوضوء للصلاة أي أي ناقض يوجب وهناك حدث أ ك ب ر وحدث أ ص غ ر الحدث ا ل أ ك ب ر مثل ا ل ج ن ا ب ة والحيض والنفاس يستوجب الغسل وهناك حدث أ ص غ ر وهو ما يوجب الوضوء فقط كالخروج من السبيلين وغير ذلك في صوت إن شاء الله وهنا هناك رفع للحدث بالغسل أ ي بالماء وبالتيمم والتيمم جعل ر خ ص ة لعدم وجود الماء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أ خ ر ج ه الترمذي إ ن الصعيد ا ل ط ي ب طهور المسلم أ و طهور المسلم و إ ن لم يجد الماء عشر سنين ف إ ذ ا وجد الماء بشرته فليمسه بشرته ف ل ي م س ه بشرته ف إ ن ذلك خير فإن ذلك خير نعم نعم نعم ذلك خير ادرس ل هنا في ا ل غ ر ف ة هنا فقط إ ن شاء الله طيب فيكم بارك الله فيك. نعم. فوصلنا الآن نعم ل ل ش ر ط الرابع وهو رفع الحدث والشيخ رحمه الله استخرج من هذه أو هذا ه ه أو ذ الشرط الشرط الرابع شروط أ خ ر ى لوجوب هذا الامر أ م م ر ف ل قال بارك الله ك ف ي عليكم السلام و ح م ة الله لما قال الشرط الرابع رفع وشروطه ه و الوضوء المعروف وموجبه و الحدث قال ع ش ر ة ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز و ا ل ن ي ة واستصحاب حكمها ب أ ن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهاره وانقطاع موجب أ موجب واستنجاء موجب و أ و استجمار قبله و ط ه و ر ي ة ما ء و إ ب ا ح ت ه و إ ز ا ل ة ما يمنع وصوله إ ل ى ا ل ب ش ر ة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذ ا يكون كما بينت أ ن هذه شروط الوضوء التي هي تكون سببا لرفع الحدث الذي ي ت و ض أ أ و يريد أ ن ي ت و ض أ لا بد أ ن يرفع الحدث وذلك ل قال وهو الوضوء المعروف وهو الوضوء المعروف وذكر هنا شروط الوضوء هنا العشرة وقال وشروطه عشره ة والنية الإسلام والعقل والتمييز واستصحاب م ح ك ا لا قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع والسجاء استجمار ماء وإباحته وأزالت ما البشرة ما دائم بأن موجب قبله أو ينوي يمنع وصوله إلى ودخول وقت على ل وطهورية وقت حدثه حتى تتم فتكلمت ر ض ه ف عن ا ل إ س ل ا م والعقل والتمييز مضى من الكلام فقال الاسلام و العقل والتمييز و ا ل ن ي ة و ا ل ن ي ة كما نعرف لا بد ان تتوفر عند الوضوء والانسان ينوي بقلبه ولا ينوي بلسانه اي لا يتلفظ بالنيه ة وكذا ينوي العبادات في جميع ل ب ب ق ولا ينوي او ولا يتلفظ بلسانه حتى في الحج والعمره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حج ولبيك اللهم ع م ر ة هذه من الشرائع وليست بنية ك ك بنيه ي وغيرها ر الإحرام ل ك ا ل ن ة لا يتلفظ ب ا النية لا يتلفظ بها أيضا فهمنا يتلفظ ذلك من استصحاب ا ل ن ي ة دائما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي أ و أ ر ا د أ ن ي ت و ض أ ينوي قبل ذلك لذلك جعل هذا الشرط وهو النيه من شروط الوضوء ف إ ذ ا انتفت ا ل ن ي ة نقص الوضوء أ و ما نفع الوضوء و ا ل ص تصح إلا إذا صح ل لا إلا الوضوء ا إذا ا ة و ل ن ي ي ة ف ه ا ك ل ا م كثير و ل لا ل ك ن ا يتسع مقال لذلك ف ي ك ف ي ن ا أن ن ع ر ف أن ان ل ي ة ه ي ا ن ب ع ا ث م ن ا ل ق لفعل ب ل شيء معين أ و ل ل ت ي ا م ب شيء معين و ل ا ي ت لفعل ظ ب شيء و ا فإذا حققنا هذا الشرط استوفيناه واتينا به كما هو هناك أ ي ض ا بعد ا ل ن ي ة قال واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطاهره أ و لا تنوي شيئا آ خ ر و أ ن ت تتوضا يعني ا ل ن ي ة م ل ا ز م ة لك وقت الوضوء حتى تنتهي منه أ ي تصحبك س ت معه فلو نوى قطع ا ل ن ي ة في أ ث ن ا ء الوضوء ثم أ ر ا د إ ك م ا ل الوضوء فليس له ذلك فليس له ذلك بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أ و ل ه ل أ ن ه قطع ا ل ن ي ة ولم يستصحب حكمها فجعل ذلك أ ن ه لا بد له من الرجوع من أ و ل الوضوء والبدء من جديد إذن استصحاب الحكم في الوضوء للنية في شرط ايضا وهو يكمل الشرط الرابع الذي ذكرناه وهو ا ل ن ي ة هناك شرط اخر كما قال رحمه الله وانقطاع موجب وانقطاع موجب اي انقطاع موجب موجب الوضوء وهو الحدث فهنا لا أ ن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع حتى يتيقن ب أ ن ه ليس هناك شيء يتركه وراءه حتى يصح الوضوء فهذا الانقطاع لا بد أ ن يكون موجب ومتيقن في أنه انتهى ما يخرج من السبيلين حتى ي ب د أ في الوضو ء هذا ما م ع ن ى انقطاع موجب هناك شرط آ خ ر و ه و ا ل شرط ا ل سابع وهو لسنجا ء أ و ا لسجمار ا ت قبل الوضوء فقال و ا سنجا ء أ و لسجمار ت ق ب ل ه أ ي قبل الوضوء وهو أ ي ض ا في رفع الحدث وهنا يرفع الحدث ايضا اذا كان الخارج من ا ل س ب ي ل ي بولا او غائطا فهذا يكون اما بالاستنجاء او الاستجمار قبله ذكر أ ه ل العلم أ ن الاستجمار يغني عن الاستنجاء والاستجمار هو أ ن ت أ ت ي ب ا ل ح ج ا ر ة أ و بالماء و ا ل آ ن ليس كقبل لتوفر الماء لم يحتاج إ ل ى ا ل ح ج ا ر ة أ م ا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الاستجمار كان عن طريق ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر حتى يزيد أو يزيد حتى تتم الطهاره ة أو حتى يتم كما ذكرت كما الانقطاع ف الشرط الماضي انقطاع موجب فهنا يزيد في ا ل أ ح ج ا ر من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر فيزيد حتى تتم ا ل ط ه ا ر ة الكامله ة طهورية أو يوقن بالانقطاع الموجب و بالانقطاع قال الشرط الثامن ب الشرط ماء ا إ ح ت ط ه وهما ر ي ة وإباحة ماء و شيئان وذكر هنا أ و اعتبر هنا أ ن ا ل ط ه و ر ي ة و ا ل إ ب ا ح ة شيء واحد أ و يعني ذكر الشيخ رحمه الله أ ن ه م ا شرط واحد ل أ ن ه جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين اخرين فاعتبر الطهورية والاباحة شرطا واحدا ويشترط في ماء الوضوء ان يكون طهورا او طهورا فلا يتطهر بماء متنجس و ه ذ ا ا ل ك ل ا م فيه ت و وشرحت ذلك في مقدمة كتاب الطهارة او س ع كبير ذلك كتاب باب في الطهارة المياه مقدمة في م انواع أبي أ في شجع ن المياه وذكرت المياه المتنجس و أ ن ه لا يجوز الوضوء به ل أ ن ه ماء, ماء نجس ولا بد من ا ل ط ه ا ر ة في المياه التي هي ط ا ه ر ة واشترط أ ي ض ا أ ن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا أي ليس مسروقا من س ر و ق ا م أ ح د أ و يؤخذ منه عفوا وهذا ا ل أ خ ي ر فيه خلاف بين أ ه ل العلم هل تصح الصلاه به أ م لا فالراجح الذي أ ع ت ق د ه أنه إ ذ ا صلى المرء ا م في ك ن مخصوب أو توضأ من ماء مخصوب أو توضأ ف ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة و ي أ ث م لفعله لكن ا ل ص ل ا ة تكون ص ح ي ح ة على الارجح ل أ ن شروط ا ل ص ل ا ة ماء مغصوب أي مأخوذ بغير رضاء صاحبه رضاء مغصوب مغصوب نعم فالوضوء يكون صحيح و ا ل إ ث م على الغصب وضحت ن ع والشرط التاسع من شروط ا ل و و ض ء ز ا ل ة ما يمنع وصوله الى ا ل ب ش ر ة فلا بد في الوضوء من وصول الماء الى اعضاء ا ل و ض و ء كلها ويجب ا ز ا ل ة ما يمنع وصوله اليه كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي ا ل ب ش ر ة سواء كان في الوجه أ و في الكفين أ و القدمين أ و ما يضعوه النساء, النساء من أ ش ي ا ء على اظافرهن أ و غير ذلك فكل هذا إ ن لم يزال قبل الوضوء فلا تصح ا ل ط ه ا ر ة إ ل الا بعد إ ز ا ت ه م إ ل بعد إ ز ا ل ت ه م ل أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء تمنع وصول الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة تمنع وصول اما ل ء إلى البشرة أ ما ما يغير اللون ولا يغطي ا ل ب ش ر ة كالحناء فهو إ ن ذلك لا يؤثر ف يغير لون ا ل ب ش ر ة فقط ولكن لا يؤثر فيها بذلك ليس في, الحناء شيء ليس في الحناء شيء وختم بالشرط العاشر وهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه والمعنى أ ن من كان به س ل س بور أ و تخرج منه الريح باستمرار أ و ا ل م ر أ ة ا ل م س ت ح ا ض ة ف إ ن هؤلاء ي ت و ض ع و ن عند دخول الوقت لكل ص ل ا ة م ف ر و ض ة فلو توضا أ ح د ه م ل ص ل ا ة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه أ ن يتوضا بعد دخول العصر لصلاه, الظهر أو لصلاة العصر ودل على ذلك حديث عند على ذلك البخاري رحمه الله. ان ل ل ه أ النبي صلى الله عليه وسلم امر ل ل عليه ل ه و س أ م ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش فكانت م س ت ح ا ض ة أن تتوضأ لكل ص ل ان ة أ ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة فهذا مما يكون فيه ر ح م ة وتيسير على الناس و ا ل ح م د لله رب ا ل ل ع ا م ي ن طيب ا ك ت ف ي اللهم شاء الله تعالى بهذا وبحمدك الوضوء وهي ستة ان العالمين اشهد ل ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك おはようございます。